إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ افَنُضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ افَنُضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كنتم قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ فِي الْأَوَّلِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيّ الاول وما ياتيهم من نبي الا كانوا بِهِ به يستهزئون وما ياتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فأهلكنا أشد منهم بخشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن شألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العهيد العليم <تصفيق> الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون الذي جعل لكم الأرض مأدا وجعل لكم فيها شبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي نزل من الشماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون وال الذي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ تَسْرُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ ربكم إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثم أما تذكرون أما تربكم إذا اشتويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَرْبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ بِمَا خَلَقَهُ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَضْفَاكُم بِالْبَنِينَ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَضْفَاكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا أُعْرِضَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُثْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا أُعْرِضَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُثْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ أو من ينشق في الحلية وهو في الخصام غير مبين أو من ينشق في الحلية وهو في الخصام غير مبين الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنافا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم وقانوا وشاة أو رحمان ما عبدنahu ما لهم بذلك من عيل ما لهم بذلك من عيل إنهم إنهم إلا يخرصون, إن هم إلا يخرصون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 وإنا على آتارهم مهتدون بل قالوا إنا وجرنا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفواها. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفواها. إلا قال مسرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون إلا قال مسرفوها إنا وجدنا قال أَوَلَوْ جِئْتُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ أَبَاكُمْ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُبْصِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ قال إننا أشركون به كافرون فانتقمنا منهم فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَأٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَأٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إلا الذي فطرني فإنه سيهدي إلا الذي فطرني فإنه سيهدي وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من أهم يقسمون رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ورتبنا بعضهم فوق بعض درجات اللي يتخذ بعضهم بعض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 من لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم شقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم شقفا من فضة يَبْتَغُونَ وَمَعَالِجَ عَلَيْهَا يَسْتَكِينُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وذخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حتى إذا جاءنا قولا ليت بيني وبينك بُعد المشيرقين فبِسَ القرين. حتى إذا جاءنا قولا ليت بيني وبينك بُعد المشرقين فبِسَ القرين. حتى إذا جاء ولينفعكم اليوم إضلال ثم فِي في العذاب مشتركون. ولينفعكم اليوم إضلال ثم أنكم في العذاب مشتركون. ولن افَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ افَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمّ وَمَنْ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ فَمَا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَهَنَمْتُمْ أَن تُقِيمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَاعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَاعَدْنَاهُمْ فَنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فاستمسك بالذي أُوحى إليك. فاستمسك بالذي أُوحى إليك. إنك على صراط مستقيم. إنك على صراط مستقيم. وانه الذي كرّلك ولقومك.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 وَإِذْ نَأَذَنَّا أُسْهَانَ مِنْ, من قَبْلِكُمْ رُسُلَنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ولقد أرسلنا مرشا بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إنه رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا بِآيَاتِنَا هم منها يضحكون فلما جاءهم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 وقالوا يا أيها الساحر ذو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون وقالوا يا أيها الساحر ذو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ لَغَبَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي وَنَادَى فِي الْعَنْوُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلِيْشَ لِمُلْكُ مِصْرَ وَأَزِلِ الْأَنْهَارُ تَجْرٍ مِنْ تحتي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينَ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد له فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مكترمين فلولا ألقي عليه أسورة من أو جاء معه الملائكة كتري فاستخف قومه فأطاعوه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاشقين إنهم كانوا قوما فاشقين فَلَمَّا أَسْفُونًا تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَوْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَلَمَّا أَسْفُونًا تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَوْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلآخِرِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا ومثلا من للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو وقالوا أعالهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصئون ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصئون إنه وإلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إنه وإلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل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 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَعُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونْ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَعُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين.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 كونوا قدي بتقوا لكم الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله الله هو ربي وربكم فاعبدوه ان الله هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم فختلف الأحزاب من بينهم فختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم فَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ وَعَذَابٌ مُهِينٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَن يُنْذَرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بغتة وهم الاخلاء يوم اذن بعضهم لبعض عدون الا المتقين الاخلاء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 الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أرخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون أرخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاط عليهم بصحاف من ذهب وأكواب ووقوا لي بصحات من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وأنتم فيها غاردون وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. لَكُمْ فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتؤون عنهم وهم فيهم مبلسون لا يفتؤون وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين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 لقد إِنَّا كُنَّا لَحَسْبٍ وَلَقَدْ نَحْسَرْكُمْ لِلْحَسْبِ كَالْمُرْمُونِ أَمْ أَبْرَمُ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ أَبْرَمُ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ان يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم ان يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون بلا ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولدٌ فأنا أول العبدين قل إن كان للرحمن ولدٌ فأنا أول العبدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش مما يصفون سبحان رب الشماوات والأرض رب العرش عما يخفون فذرهم يقوبوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يقوبوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون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 ولين سألتهم من خلقهم لا يقولن الله فإن لا يأفكون ولين سألتهم من خلقهم لا يقولن الله فإن لا وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ وَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءَ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ افْتَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ افْتَحْ عَنْهُمْ There's something on them.